وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ نِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُلَاءِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادِ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَذَا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ